لَعَنَنَا نَتْبَعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وطالوا بعذة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون উল্টু দিদি পড়বী লমি অবুস مِنْ মূল কু কুমুল্লুম তৃষ্কাল উন্নয়ু মিছিল إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فارسل فرعون في العون في المدائ الحاشرين ان هاء الاء لنا شرمت قليلون وانهم لنا لغاظون وان لجميع حاكمون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوذ ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم المشرقين